بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من فلم الله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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أن يأتي أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه أي ولا خردة ولا شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْغَالِمُونَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وميومحين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مذبين ثم أنزل الله سكينته على فَرَنُ جُنودَ لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتِمُّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ مَوْلَى الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الحرام. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفت عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أحسن أعرم من الشيء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الذنّ إنه كان فاحشة سبيلا ولا تقتلوا النفس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 العهد كان مسؤولا وأوكل كين إذا كلتم وزنوا بالقصاد المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا أحسن الله من الشيطان الرجيم والصفات صفا فالزاجرات ذجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء وحفظا من كل شيطان مال لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب مماصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستبتهم أهم أشد خلقا أم خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبته ويسقون وإذا ذكروا لا يذكرون. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ خلقنا الْيَمِينَ خلقنا الإنسان ونعلم ما توصف ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ. کما کنت منه تحید كل نفس معها لقد كنت في غفلة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 الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم